كتو. دودك خمسة وعشرون. خمسة وعشرون. في المدينة. في المدينة. مشتُس إيري أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. كيلمي 200 لا ستاتس دومون كيف اصل الى محطه القطار كيف اصل الى محطه القطار كيلمي 200 لا فلوغهافنون كيف اصل الى المطار كيف اصل الى المطار كيلمي 200 لا اوربوتسنترون كيف اصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ مي بزوناس تاكسيون أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة مي بزوناس أربو أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة مي بزونس حوتيلون أحتاج لفندق أحتاج لفندق مي شاتوس لوبراني أوضو أريد أن أستأجر سيارة أريد أن أستأجر سيارة ين ميا كريدت كارتو هنا بطاقة الإئتمانية هنا بطاقة الإئتمانية. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ ماذا يوجد في المدينة اذهب إلى المدينة القديمه اذهب الى المدينه القديمه قم بجوله في المدينة قم بجولة في المدينة. اذهب اذهب الى الميناء قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Bon iri al vavo, vavo, vavo, punto, bo, o, o, ko, du, punto, do, e, por la textoi, kai la libro.